بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فمع القصص النبوي نعيش في هذه الدوحات والرياض الغناء والفوائد والعبر والعظات عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان بن فلان حتى بلغ تسعة آباء ثم قال لصاحبه فمن أنت لا أم فقال أنا فلان بن فلان بن الإسلام وفي رواية أنا فلان بن فلان وأنا بريء مما وراء ذلك فأوحى الله إلى موسى عليه السلام فنادى موسى عليه السلام الناس فجمعهم ثم قال قد قضي بينكما يعني من الله القضاء من الله المصير تحدد المصير بالوحي أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة آباء فأنت عاشرهم في النار وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة الحديث رواه أحمد وفي السلسلة الصحيحة يحكي لنا النبي عليه الصلاة والسلام أحد الوقائع والمواقف التي جرت في بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام عندما تفاخر رجل على أخيه بنسبه وافتخر بسلالة آبائه وأجداده العظام من الكفار يعني آباء كفر وهو يفتخر بهم ويقول انا فلان من فلان من فلان لأن بلغ الجد التاسع تفاخر غير مبني على صلاح ولا على دين يعني آباء كفار يفتخر بهم أي قيم من هذه وأي مبادئ هذا علو وافتخار ومما زاد من شناعة الموقف ازدراءه لأخي المسلم حتى قال له فمن انت لا أملك في المقابل جاء جواب الآخر حكيما راجحا في عقل صاحبه ذكيا شرعيا قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام افتفى باثنين لأنهما عاش مؤمنيني وفي رواية وأنا بريء من وراء ذلك يعني لأنهم كفار يعني بعد الاثنين بعدها الأب والجد ما بعدهما من طبقات النسب ليسوا بمسلمين هو بريء منهم ولذلك نسب نفسه إلى الإسلام ورفض أن يفاخر بالآباء الكفرة وهنا ينزل الوحي الإلهي ليبين للناس في عهد موسى عليه السلام أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة آباء فأنت عاشر في النار وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين فأنت ثالثوما في الجنة كان مصير المتفاخر النار مع آبائه الذين تفاخر بهم والذي افتخر بالإسلام كان مصير الجنة مع أبويه المؤمنين إذن قضية التفاخر بالأنساب والأحساب والتعالي بها على الناس مذموم وليس للإسلام في شيء تفاخر بالأنساب من الجاهلية وثم الطعن في أنساب الآخرين أيضا والآن بعض الناس مصر أن يرفع لواء الجاهلية وتفاخرها بالأباء والأجداد وتحقير الآخرين وذنب الآخرين أنتم مالكم أصل أنكم كذا أنتم دون نحن فوقكم أكلكم لآدم يعني في النهاية ستصل إلى من وافتخار الإنسان بنسبه أو حسبه أو لونه أو بلده أو قوميته أو قبيلته ثم عيب الآخرين لنسبهم أو لونهم أو بلدهم أو قوميتهم جنسيتهم هذا من الجاهلية كله وقد قال عليه الصلاة والسلام حديث أيها الأخوة والأخوات حديث يعني يدل على يعني حديث من أعلام النبوة يدلك على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به لأن ما قاله يطابق الواقع قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن يعني إلى قيام الساعة هذه الأشياء شغالة قال الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة رواه مسلم ما هو الحسب الشرف الثابت في الآباء او ما يعد الإنسان من مفاخر آبائه والنسب فلان بالفلان بالفلان يسوق الآباء الإسلام ساوى بين الناس يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية يعين أخوتها وكبرها وفخرها وتعظمها بآبائها فالناس رجلا بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هيئ على الله إذن الخير الفاضل هذا وإن لم يكن حسيبا في قوم عند الله أفضل أتقى فاجر شقي دني عند الله حتى لو كان شريفا رفيعا في النسب قال الناس بن آدم وخلق الله آدم من تراب روات المذيب وحديث صحيح إذن أيها الأخوة والأخوات الناس من جهة التمثيل أكفاو أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء وقال عليه الصلاة والسلام مبيلا المصير في النهاية وعلاقة بالنسب ومن ضطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم فإذا كان عمل طالح والإنسان بطي في الطاعة سريع في المعصية ما الذي سينفع يوم القيامة من النسب لا شيء المفاخرة بالأنساب سمى جاهلية كانت تصل في بعض الأحيان الى؟ أن يذهبوا للمقبرة ويشيروا إلى قبر معين ويقولون فيكم مثل الفنان فيكم مثل الفنان يعني يشيرون القبر ويفتخرون بصاحبي على الناس عجب ويشتد الأمر إذا كان الآباء الذين يفاخروا بهم كفر غير مسلمين يعني الافتخار بمسلم أهوى لكن الافتخار أيضا بكافر والنبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم لا ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفهنة رواه أبو داود وهذا حديث حسن فالذي يفخر بأباء كفر معهم لأنه يحب كفرهم ويفخر بهم والمرء مع من أحب يفشر معهم ومن افتخر بحسبه وأصله وطعن في أصل الآخرين أول من فعل هذا من هو إبليس أسوة المفتخرين الطاعنين المتكبر المتعاظم الذي قال أنا خير منه خلقتني من نال وخلقته من طين افتخر بأصلي تباهى بأصلي وتعالى واستكبر على آدم ورفض السجود له مع أن الله أمره ما هو ميزان التفاضل بين البشرية ان أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته وسط أيام التشريق ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر حديدا صحيح رابطة الدين أقوى من رابطة النسب ولذلك لما أسر المسلمون أبا عزيز أخا مصعب بن عمير مر به على مصعب بن عمير ورجل من المسلمين قد أسره أسر أبا عزيز فقال مصعب للمسلم الآسر شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك لأنه أم من تدفع قال له أبو عزيز يا أخي هذه وساتك ذي قال له مصعب إنه أخي دونك أنت وإن كنت مع معي بطن واحد لكنك كافر والأم كافرة ادفع فدية قال المسلمين استفيدوا ثم قضية الانتساب إلى الإسلام يعني أنا ابن الإسلام هذه هي العزة الحقيقية وهذا هو الفخر الحقيقي أبي الإسلام لا أبى لي سواه إذا فخروا ببكر أو تميم كن الحيين ينصر مدعيه ليلحقه بذي الحسب الصميم وما حسب ولو كرمت عروق ولكن التقي هو الكريم فأقام الإسلام التقوى أساسا للمفاضلة ورفع عبية الجاهلية وتفاخرها وأبطل ذلك وقضية احتقار الناس لأصلهم مبدأ جاهلي قال عليه الصلاة والسلام إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد وإنما أنتم ولد آدم ليس لأحد فضل إلىنا بالدين أو عمل صالح حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا طواه أحمد واحد حديث صحيح خطب أحد العرب امرأة ذات شرف ونسب فرفضته معتذرة بأن عدد قبيلته قليل فقال إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل المؤمن التقي لا يضره لزون نسبه ما ضر سلمان أنه فارسي وما ضر بلال أنه حبشي وما نفع أبا جاهل أنه عربي ولا الوليد بن عثبة ولا أمي بن خلف ولا سادة قريش لعمر كما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب ومما يستفاد من هذه القصة التي حدثت على عهد موسى عليه السلام جواز الانتساب إلى الأباء والأجداد إذا لم يكن على وجه التفاخر وازدراء الناس أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم تعلم النسب لمصلحة شرعية طيب قال عليه الصلاة والسلام تعلموا من انسابكم ما تصلون به أرحامكم وصلة الرحم محبة في الأهل مثرا في المال وأيضا تطيل العمر قال ابن حجر رحمه الله الانتساب إلى الآباء في الإسلام والجاهلية جائز يعني مجرد واحد يعرف نفسه يقول فلان بن فلان بن فلان لا بأس قال فإن محل الكراه ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة فمعرفة الإنسان إذن لنسبه لا حرج فيه إذا ما صاحب التفاخر ولا تعصب مذموم لا بأس وليس معنى الأحاديث السابقة أن الإنسان يلغي نسبه يشطب نسبه ويتخلى عن نسبه لا لا لكن لا يجعله معيارا للتفاخر والتعصب وازدراء لآخرين وجاء الإسلام يهدم العصبية وقال عليه الصلاة والسلام من قاتل تحتراية راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام عن تعصب القبيلة دعوها فإنها منتنة قال شيخ الإسلام الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها بعض الناس الآن يوالي فلان لأنه من جنسيته أو من بلده أو من قبيلته ويعادي فلان لأنه من بلد آخر أو من جنسية أخرى أو من قبيلة أخرى قال شيخ الإسلام بل أكره والخلق عند الله اتقاهم من أي طائفة كان وأولياء الله الذين هم أوليائه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون انظروا الآن أيها الأخوة والأخوات إلى يعني صور العنصرية المذمومة تصويت في المسابقات على أساس العرق والجنس أو, البلد أو اللون. وهذه مسابقات الشعراء ومسابقات ومسابقات الذين يتبعهم الغاون خائمة عليه إثارة النعرة إثارة العصبية إحياء الانتماءات الجاهلية الآن القوميات والحضاريات البائدة وهذا يكون نحن ابناء الفراعنة وهذا يكون نحن ابناء البربر وهذا يكون نحن قومية العربية و... ثم تهكهم بالشعوب الضعيفة والفقيرة وازدرائهم وتأليف النكات الساخرة منهم كما يسمونها نكات الإنسان يكرم بكرم أبائه الأثقية إذا أحبهم وسارع على خطاهم الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم من هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام أنبياء أربع من نسب في نسق واحد أنبياء واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا كلام يوسف عليه السلام القصة التي بدأنا بها يستفاد منها أن قول الرجل المتفاخر فمن انت لا أم لك يشبه قول بعضهم إيش قبيلتك؟ انت إيش ترجع أصلا؟ أنت إيش أصلا؟ أصلكم إيش أنت أصلكم؟ مالك؟ وهكذا يعني من إصدراء والاحتقار لكن لو واحد من باب التعارف قال أنتم من أي قبيلة أو أنتم مثلا جاك خاطب من الخطاب تقول مثلا أنتم من أي بلد انتم من أي... لا بأس هذا على سبيل التعارف ما هو على سبيل الانتقاص ولا التقليل من شأنه ولذلك إذا ما كان على سبيل الطعن في الآخر ولا الافتخار بالنفس فلا بأس ولا حتى لو كان كما يقولون مقطوع من شجرة إذا كان تقيا هذا الذي يبتغى وكم نسمع من متفاخر وناظم للأبيات بقبيلته ولو كانوا على باطل نجد أيضا يعني من يسود وجهه إذا سوئل عن قبيلته ويحاول مراوغة من الجواب المسكين لأنه يعني سيزدر ويحتقر والأمر الأطم قضية يعني رفض التزويج للتقي والقبول بالفاسق لأن التقي ليس من قبيلتنا أو ليس من الناس المستوى الفلاني وهذا الفاسق نرحب به ونزوجه حتى لو سامى للمرأة سوء العذاب لأنه من نفس ال. القبيلة والمستوى وأحيانا يعني قد يرضى أبوها وأخوها وأهلها بالخاطب من الذي يعترض على نسبه عمها ابن عم الجد أخو زوجة أبيها هذه حالة وقعية أخو زوجة الأب اعترض على نسب الذي تقدم بالبنت وفض الخطبة وأحيانا يعني طلاق بعد العقد وحيانا طلاق بعد الدخول يعني الدبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خطب إليكم من ترضون دينا وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في العرض وفسألنا العريض ما أحد قال لك زوج بنتك لمن هبى ودب ما أحد قال لك زوج بنتك لمن يعني ما عنده دين ولا خلق لا لكن أن تزوج الفاسق لأنه من مستوى الفلان من النسب وتترك صاحب الدين لأنه ليس من المستوى هذا هذا في الحقيقة انحدار والحطاب وقضية يعني إحداث التفاوت بين الناس والعداوات والعصبيات وهؤلاء أعلى من هؤلاء وهؤلاء أنزل وهؤلاء مستوانة وهؤلاء ليسوا من مستوانة ونحو ذلك هذا شيء فضيع وقد قال عليه الصلاة والسلام بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يقفيه من الشر احتقاره ليأخي المسلم رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم أيضا أحيانا يحدث التفاخر بيننا على أو الانتقاص والإزدراء على البلد أنت بلد كذا بلد, بلد كذا لسال حال المسلم الصادق ماذا يقول إذا اشتكى مسلم في الهندي الرقني وإن بكى مسلم في الصين أبكاني مصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني أرى بخار بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني وأينما ذكر اسم الله في بلد عدت ذاك الحمى من صلب أوطاني مما يستفاد من القصة أن فلان بن فلان بن الإسلام لما قال هذا النسب جل ذلك على أن الدين الذي كان عليه موسى عليه السلام والذي عليه كل الأنبياء هو الإسلام الإسلام العام هو توحيد الله الإسلام الخاص الذي بعث بيه محمد صلى الله عليه وسلم إذن كل الأنبياء دينهم الإسلام الذي هو الإسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والتخلص من الشرك هذا هو المرضي عند الله هذا معنى أن الدين عند الله هو الإسلام وهذا معنى أن دين الأنبياء كلهم الإسلام أما الإسلام الخاص الذي بعث بيه محمد صلى الله عليه وسلم فقد قضى على كل الأديان السابقة وهذا الكتاب نسخ كل الشرائع السابقة ولذلك لا يقبل الله غيره الآن لا يجوز أن يكون هناك دين غير دين الإسلام ويجب على كل أصحاب الأديان الأخرى اتباع دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق ربنا تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يجعلنا من المتواضعين لا من المتفاخرين المتكبرين أستودعكم الله إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة